اشدن مسول ہیا ہیہل فل ہیل فل اللہ اخبار اللہ اخبار لا وإلى الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم مات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله ربه بالإسلام دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان وديال صلاة المغربي من المسجدين النبوي الشريف وقدر فعل ذلك بصوت الموذن الشيخ أحمد عفيفي صلى الله عليه القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين